الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ابتدى الله هذه السورة بالقسم بالنجم وقد سبق لنا مرارا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم وفيه عبرة وايه من ايات الله والمراد بالنجم قيل المراد الثريا النجمي إذا هوى الثريا اذا سقطت للغروب وقت الفجر وقيل بل المراد عموم النجوم عندما تسقط للغروب في وقت الفجر إنا في ذلك من العظمة العظيمة والآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث يصرفها جل وعلا وينظمها ولا يتخلف شيء منها أو يختل شيء منها أو يتغير نظامه الله جل وعلا نظم هذه هذه الكواكب تجري في افلاكها بانتظام انتظام دقيق وتبدو من المشرق وتغرب من المغرب دائما واملا كل في فلك يستحون فالله اقسم بهذه الآية العظيمه الدلاله على وحدانيته سبحانه وانفراده الخلق واستحقاقه للعبادة والنجم إذا هوى وقيل المراد والنجم إذا هوى الشهب التي ترمى بها الشياطين إذا حاولوا استراق السمع فإنهم يرمون بالشهب وهذه الشهب منقضة من النجوم شضية تنقض من النجم تلاحق الشيطان الذي يريد استراق السمع <تصفيق> والصحيح أنه مراد العموم عموم النجوم والنجم إذا هوى المقسم عليه ما ظل صاحبكم وما غوى صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم والخطاب الخطاب لقريش العرب عموما وسماه صاحبهم لأنهم يعرفونه ونشأ بينهم عرفوا أمانته وعرفوا أخلاقه صلى الله عليه وسلم فهم لا ينكرونه ما ظل صاحبكم وما غواه الظلال هو القول بلا علم هو القول والعمل بلا علم هذا هو الظلال. والغوايه هي المخالفه عن علم فالغاوي هو الذي يعصي الله على علم وعلى بصيره ويخالف لا عن جهل وانما عن علم هذا هو الغاوي وقد نزه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن هاتين الصفتين الظلالة والغواية فهو لا يقول بلا علم ولا يترك العمل بالعلم كما عليه الغاون بل هو يبلغ ما امر به ويعمل به في نفسه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى ما ينطق ويأمر وينهى ويحلل ويحرم ويخبر إلا عن الوحي لا ينطق عن هواه وما تمليه عليه نفسه وإنما هو وحي من الله جل وعلا ففي هذا دليل على حجية السنة النبويه لأنها وحي من الله عز وجل نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله لا أنها من عند محمد صلى الله عليه وسلم وانما يبلغ ما جاءه عن ربه من غير زياده ولا نقصان يبلغ القران كما تلقاه عن جبريل عن الله عز وجل ويبلغ السنه كما نزلت عليه من الله عز وجل فالقران والسنه وحي من الله من الله على عباده إن هو إلا وحي إن بمعنى ما نافع ما هو إلا وحي نطقه صلى الله عليه وسلم وحي من الله في إن هو إلا وحي أي ما هو إلا وحي يوحى من الله عز وجل فهو لا يقول شيئا من عنده وينسبه إلى الله قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيل أي عاجلناه بالعقوبة الذي يكذب على الله عاجله الله بالعقوبة ولا يمهله فكون الله جل وعلا أقره وأعانه وكف عنه أذ الأعداء هذا دليل على أنه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى فهذه شهادة من الله لهذا النبي انه ما ضل وانه ما غوى وانه لا ينطق عن الهوى وانه لا ياتي الا بما اوحاه الله اليه ان هو الا وحي يوحى شهادات عظيمة قبل العالمين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المعلم له ذكر المعلم له وهو جبريل عليه السلام فجبريل هو الذي علمه بأمر الله فهو الواسطة بينه وبين الله بهذا نفي لان يكون تلقى هذا عن الشياطين وانما يتلقاه عن جبريل عليه السلام الروح الامين علمه شديد القوى اي جبريل عليه السلام وصفه الله بانه شديد القوى أعطاه الله قوة شديدة قوة هائلة فلا تطيقه الشياطين ولا تقربه عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى ثم وصفه بصفة ثانية فقال ذو مرة أي هيئة حسنة جبريل عليه السلام له هيئة حسنة وقيل المرأة القوة أيضا فهو يجمع بين الصفتين حسن المنظر وحسن وقوة وقوة الب... الشخصية فهو قوي بهي المنظر عليه الصلاة والسلام فاستواء جبريل عليه السلام استواء يعني ارتفع ارتفع في في الأفق الأعلى فوق الأرض ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق قد ما بين الخافقين على صورته الملكية رآه صلى الله عليه وسلم وهو في بطحاء مكة لما رفع رأسه وي... لما سمع جبريل يقول يا محمد ورفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام في الأفق الأعلى كما قال تعالى ولقد رآه بالعفق المبين هذه الرؤية الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملكية وأما في سائر اللقاءات فكان جبريل التي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بصورة انسان بحضره اصحابه ياتيه لصوره انسان بحضره اصحابه واصحابه ينظرون اليه ويظنون انه من الناس ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إليه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة يسمعونها والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على كل سؤال إلا واحدا من الأسئلة وهو سؤاله عن عن الساعه عن قيام الساعه قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من السائل يعني انا وانت سواء لا نعلم متى تقوم الساعه هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذا اخالف هذا أحوال احواله انه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم لصورة بشر حتى إن الصحابة لا ينفرون منهم ولا يستوحشون إلا فياتين المرتين المره الأولى رآه بالافق المبين وهو صلى الله عليه وسلم في الأرض وجبريل في الأفق الأعلى فكلمه بما شاء الله سبحانه وتعالى وهو في الافق الاعلى ثم دنى جبريل عليه السلام دنى الى الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلى اي زاد في القرب من محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان منه قاب قوسين تثنيه قوس وهو ما يرمى به القوس هو ما يرمان به النبل وكان هو السلاح المعروف عند العرب يرمون به النبل قاب يعني قدر قوسين والقوس <تصفيق> الواحد بمقدار ذراع تقريبا يعني كان منه مسافه أو اسيني او ادنى او اقل من ذلك هذا يعني ان جبريل قرب من محمد صلى الله عليه وسلم فاوحى الى عبده ما اوحى اختلف المفسرون من الذي اوحى فاكثرهم على ان الذي اوحى هو جبريل اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم فاوحى الى عبده أي عبد الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اوحى جبريل إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بأمر الله عز وجل وقيل الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ولا المعنى المتقاربان فالذي أوحى الوحي من الله جل وعلا وهو بواسطة, بواسطة جبريل لأن جبريل هو الواسطة وهو السفير بين الله وبين رسوله فاوحى إلى عبده ما أوحى مما أراده الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد القلب فالقلب وافق الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم توافق القلب والرؤية ولم يختلف فيما حصل هذا يدل على تأكد هذا الواقع ما كذب الفؤاد ما رأى ما رأى ما اسم موصول اي الذي رأى وهو مفعول وهو مفعول لكذب ما كذب الفؤاد الذي رآه فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما كذب الذي رآه بعينه عليه الصلاة والسلام فلم يكن هذا توهما لم يكن هذا توهما عرض لعينه ولكنه حقيقة رآه بعينه وتيقنه قلبه عليه الصلاة والسلام ثم خاطب الكفار فقال أفت اي أي تجادلون محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أتاكم في الرسالة تجادلون أو تكذبون بعدما سمعتم من توثيق الله جل وعلا لما دار بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم هل يبقى لأحد أن, أن يجادل في هذا الأمر إلا من له هوى ولا يريد الحقيقة فتمارونه أي تجادلونه على ما يرى هو يرى متيقن وأنتم تجادلونه عن هوى هل يستوي هذا وهذا الذي يرى الشيء بعينه ويعتقده بقلبه يجادله الجاهل الذي لا يرى شيئا ولا ولا ولم يحضر شيئا وإنما يعتمد على وهمه على تكذيبه فتمارونه على ما يرى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى هذه المرة الثانية رأى, جبري... رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملكية مرة أخرى بعد المرة الأولى قوله ولقد هذا تحقيق لقد هذا القسم لقد رآه أي راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية مرة أخرى بعد هذه المرة التي ذكر الله في أول السورة في أي مكان عند صدرة المنتهى حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة المعراج قبل الهجرة وفي مكة عليه الصلاة والسلام اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فاسري به صلى الله عليه وسلم لصحبه جبريل على دابه تسمى البراق شريعه المشي او العدو ووصل الى بيت المقدس في تلك الليله وصلى فيه وربط الدابه ثم عرج به إلى السماء في تلك الليلة عرج به من بيت المقدس إلى السماء والعروج معناه الصعود العروج معناه الصعود تعرج الملائكة والروح أي تصعد إليه الملائكة والروح يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج, وما يعرج فيها عرج به صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فالإسرى والمعراج في ليلة واحدة الإسرى من مكة والمعراج من بيت المقدس المسجد الأقصى وجاوز صلى الله عليه وسلم السبع الطباق يفتح له يستفتح له جبريل كل سماء فيفتح له عليه الصلاة والسلام إلى أن انتهى إلى هذا المكان فوق السماوات عند سدره المنتهى والسدره شجرة شجرة معروفة في هذا الاسم لكنها ليست كالسدر الذي عندنا أينما هي سدره لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سميت سدره المنتهى لأنها ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينتهي إليها ما ينزل من الله سبحانه وتعالى. فينتهي إليها ما نزل من الله وينتهي إليها ما صعد من الأرض. فسميت سدره سدرة المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته الملكية الهائلة العظيمة عند سدرة المنتهى في أش السدرة السدرة الألف والنام للعهد الألف والنام للعهد أي الصدرة المذكورة الصدرة المذكورة التي هي صدرة المنتهى فالالف واللام للعهد يغشى هذه الصدرة ما يغشى من الجمال والجلال وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من آيات الله العظيمة وتغشاها الملائكة لأعداد كثيرة ولذلك لم يبين سبحانه الذي يغشاها بل قال ما يغشى هذا مجمل لأنه لا يعلم تفاصيله إلا الله سبحانه وتعالى يغشى السدره ما يغشى هكذا انتهى محمد صلى الله عليه وسلم في نعراجه إلى سدره المنتهى فوق السماوات السبع وهذا معجزة في معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصية له عليه الصلاة والسلام عند سدره المنتهى أبعد خلصنا ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى جنة المأوى الجنات كثيرة والذي عند سدرة المنتهى هو جنة المأوى وقيل إنها هي الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام ثم أغبط منها عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ثم قال جل وعلا ما زار البصر وما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم الهائل ما زاغ يعني ما التفت ما التفت يمنه ولا يسره من من عدبه مع الله عز وجل لا يتلفت تادبا مع الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى يعني ما تجاوز ما حدد له تأدبا مع الله جل وعلا لم يلتفت ولم ينظر ولم يمد بصره عما حدده الله له بل هو صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما حدده الله له ما زاغ البصر أي بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى أي ما تجاوز ما حدد له رؤيته عليه الصلاة والسلام لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى في هذه الليلة من آيات ربه الكبرى في السماوات وعند سجرة المنتهى ورؤية الملائكة وهذا كما في قوله جل وعلا سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إن هو السميع البصير وفي هذه الآية قل لقد رأى من آيات ربه الكبرى فالله عرج به ليريه من آياته وأراه سبحانه وتعالى ما اراد الله أن يريه إياه إكراما له صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة كلمه الله عز وجل وفرض عليه صلوات الخمس خمسين صلاة في اليوم والليلة أول ما فرض الله خمسين صلاة، فلما أخبر موسى عليه السلام بذلك قال له إنهم مثته لا تطيق ذلك، ولقد بلوت بني إسرائيل، فرأى منهم رأى منهم العجز والكسل عن، فاسال فأسأل ربك التخفيف، فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة وقال الله جل وعلا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس صلاة في العمل وهي خمسون صلاة في الميزان لأن الحسنة بعشر امثالها وكل فريضه عن عشر فرائض فاذا صلى المسلم الصلاه كما امره الله واداها كما امره الله زاده الله عز وجل فضلا من عنده عشر صلوات فهي خمس الصلوات في العمل وهي خمسون صلاة في الميزان عند الله جل وعلا فهذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمه الصلوات الخمس من حيث مكان فرضيتها وهو فوق السماء ومن حيث انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطه الملك وانما بين الرسول وبين الله جل وعلا، هذا يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة التي يخف أمرها عند كثير من الناس، وربما يعتبرونها من العادات والتقاليد، يعتبرونها من العادات والتقاليد، ولا يعرفون قدرها. وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله جل وعلا وذكر الله أكبر هي صلاة عظيمة اعتنى به العلماء ببيان فضائلها ومزاياها حتى ألف أحدهم كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة وهو مطبوع متداول تعظيم قدر الصلاة ذكر فيه فضائل هذه الصلوات ومقدارها عند الله سبحانه وتعالى فهي عباده عظيمة وهي أول أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله فإن صلحت إن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة هذا يدل على عظمها لقد رأى من آيات ربه الكبرى في هذه الليلة العظيمة وفي هذا المعراج العظيم وهو من أكبر معجزاته وكراماته صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم أحسن الوالد يقول السائل ذكر البعض أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله وحي واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم والسؤال هل هذا صحيح وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اكتب والذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين يكون إلا عن وحي اما كلامه في امور العادات وامور الدنيا فلا يلزم ان يكون عن وحي ما حد قال كلامه في امور العادات انه وحي وانما كلامه صلى الله عليه وسلم في امور الدين وحي من الله جل وعلا قطعا والذي يكذب لهذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم أعلموا بأمور دنياكم هذا من أمور الدنيا ما هو من أمور الدين تأبير النخل هذا ليس من أمور الدين ما هو من أمور الدنيا نعم ولم يقل هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله لعبد الله بن عمر بن العاص قال له اكتب. أحسن عليكم سمحت الوالد يقول السائل لماذا سجد المشركون لما سمعوا هذه السورة سورة النجم هم سجدوا معها لكن الله أعلم لماذا سجدوا فقد ورد إن, أن الشيطان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات أنه ألقى على اسماع المشركين لما قال صل... لما قرأ صلى قرأ الله عليه وسلم افرائتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الشيطان القى مدحا لهذه الاصنام فظن المشركون أنه... أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اسنا على الهتنا فلما سجد سجدوا معه هكذا ورد والله اعلم هكذا ورد والله اعلم هي تسمى قصة الغرانيق لأن الكلام تلك الغرانيق العلا يعني هذه الأصنام الغرانيق العلا وإن شهادتهن لترتجى هذا من الشيطان قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويختم الله آياته الله عليم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم يذكرون هذا عند تفسير سورة الحج التي فيها هذه الآيات ويذكرونه عند تفسير سورة النجم ويروا هذا الحديث لكنه حديث ضحيث مرسل الله نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر بعض أهل التفسير وغريب القرآن أن معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى أي أن القرآن نزل منجما على نعم الدكتور. هذا من الأقوال من الأقوال في النجم أن المراد به ما ينزل من القرآن من النجوم لان القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم يعني منجم يعني على اجال واقساط ما نزل جميع دفعه واحدة وانما نزل على اجال واقساط حسب الحوادث حسب الحوادث فيقولون المراد بالنجم هنا الجمله من القرآن التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى بقلبه فما المراد بالرؤية القلبية ولماذا صار السلف إلى هذا التوجيه وقد ورد النص عنه صلى الله عليه وسلم بأنه لم ير ربه عز وجل الرؤية القلبية لها العلم الرؤية القلبية معناها العلم واليقين النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيه قلبية بالإجمال أما أنه رآه بعينه فهذا محل الكلاب والجمهور وهو الصحيح على أنه لم يراه بعينه لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا وإنما رؤية الله تكون في الآخرة أما في الدنيا فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى ولهذا لما سال موسى عليه السلام قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ففي الدنيا لا احد يرى الله في اليقظه اما انه قد يراه في الرؤيا هذا يحصل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم اما اليقظه فلا احد يرى الله في الدنيا لا الرسول ولا غيره هذا هو الصحيح نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يصح أن سبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وقال لخديجة رضي, رضي, رضي الله عنها دثروني كان بسبب رؤيته لجبريل عليه السلام على هياته التي خلقه الله عليها لا لكن فوجئ بشيء لم يعهده هود عليه الصلاة والسلام بشيء لم يعهد يقول له اقرأ وما قرأ ولا يقرأ ولا يكتب ولهذا يرد يقول لست بقاري هيغطف ويقول اقرأ هيقول لست بقاري ثم في المرة الثالثة بعد المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فالذي فاجأه صلى الله عليه وسلم هو أنه أتاه شيء لم يعتده وأتاه الملك وهو خالم في الجبل ما عنده حد هذا الذي خوفه صلى الله عليه وسلم نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤيا منامية وهل يبدأ يقول, يقول حسناً لكم هل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده أم أنها كانت رؤية منامية وهل يبدع من قال بأنها رؤية منامية ما يبدع فقط يكذب هذا كذباً رؤية أنها الإسراء بروحه فقط دون جسده هذا يكذب يعني يكذب القرآن ويكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالاسرى والمعراج ببدنه وروحه عليه الصلاه والسلام وهو يقظ لا مناما ولهذا قال سبحان الذي اسرى بعبده اسرى بعبده والعبد لا يكون للروح فقط عندما يكون للروح والجسد ولو كان ولو كان الاسرى والمعراج رؤيا ما استغربت قريش هذا لأن الرؤيا كلهم يراها. مستغربوا انه إنه ذهب إلى بيت المقدس وهم يأخذون شهر بالطريق وراح البيت المقدس وصعد الى السماء وجاء إلى مكة في ليلة واحدة. هذا الذي استغربوه. هذا الذي استغربوه. ولو كان رؤيا ما ما استغربوا هذا لأن الرؤيا معروفه نعم. عليكم سمحت الوالد يقول السائل عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومر على أهل السماوات هل ثبت أن جبريل عليه السلام توقف عند حد معين أثناء عروجه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعروج لوحده نعم فيه أن جبريل توقف عند حد توقف عند حد وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الله عليه معا أحسن الله عليكم. الوالد يقول السائل هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة البراق إلى السماء أم كان إسراؤه فقط على البراق البراق إنما استخدم في الإسراء على الأرض نقل, نقل الرسول من مكة إلى بيت المقدس على البراق أما نقله إلى السماء فهو بالمعراج المصعد الذي لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعب بالبراء نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل وجدت في بعض التفاسير بأن شيخ مدين بأن شيخ مدين الذي تزوج ابنته موسى عليه ابنته موسى عليه السلام هو شعيب عليه الصلاة والسلام ويكون شعيب في ذلك بعد لوط عليه السلام فما هو الراجح في ذلك لم يثبت هذا لم يثبت انه شعيب وانما هذا راي لبعض المفسرين ولم يثبت انه شعيب شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه يرد هذا ويقول ان شعيبا عربي لغته عربيه وأما موسى عليه السلام فلوته سريانية أو لاتينية فكيف يكون يعني يتخاطب هو إياه مع اللغة مختلفة نعم أحسن الله ليكم الوالد يقول السائل الله لم يقول إنه شعيب الله لم يقول إنه شعيب ما ذكر أن هذا الرجل الكبير الشيخ الكبير أنه شعيب نعم أحسن الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى يقول هل يصح الاستدلال بهذه الآية على النصارى في هذا الزمان لا هذه النصارى الذين أسلموا الذين أسلموا الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدم إما عرفوا من الحق وإن من آل الكتاب لمن يؤمن بالله وما ونزل إليكم وما ونزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فهي في الذين أسمعوا أمن يقولون إن الله ثالث ثلاثة لا أحد يقول إنهم مسلمين أعوذ بالله أحد يقول هذا إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح بن مريم نعم صلى الله عليهم. الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفرهم سبحانه وتعالى فكيف يقالهم أقرب مودة للذين آمنوا من يقول الله ثالث ثلاثة نعم. أصلى الله عليهم سماحت الوالد يقول السائل لو إن... لو أن الإنسان يقرأ الآيات ولا يستعجل لعرف هذا. ونتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول شوف ما كملت الآيات وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق هؤلاء هم المقصودون أما أن يقول إن الله الله ثلاثه والله يقول لقد كفر قال الذين قالوا إن الله ثلاثه يقول هؤلاء هم المقصودون بلاية لا هذا تعنت نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل هل ثبت هل ورد تحديد الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول هل ورد تحديد الصلاة, هل يقول, هل ورد تحديد الصلاة؟ يقول هل ورد تحديد الصلاة تحديد نعم نعم. التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى ليلة الإسراء والمعراج ظهر والله علم أنه صلى رحكي. نعم. يعني ما بعد فلغت عليه الصلاة نعم. الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول آم... آمل إرشادي إلى النفي والإثباث والإخلاص نعم. يقول آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. تعيد السؤال. يقول أحس الله لكم في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا. يقول آمل أرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. هل يعمل عمل صالحا؟ والعمل الصالح لا يكون إلا الموافق له. للشريعة ولا يشرك بعبادة ربه أحد هذا هو الإخلاص هذا هو الإخلاص أن يعمل عملا صالحا هذا لا يكون إلا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفه هو مردود ولا يشرك بعبادة ربه أحد هذا هو الإخلاص نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا ذبح رجل عند قبر ظنا منه أنه أفضل من الذبح في بيته فهل هذا يعد من الشرك إن كان يقصد تعظيم الميت والتقرب إليه هذا الشرك أكبر وإن كان يذبح عند القبر يظن ان الذبح عنده هو لا يريد إلا الله يذبح لله لكن يظن أن الذبح عند القبر أفضل ولا يريد القبر إنما يريد المكان فقط فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك ببعاء ووسيلة إلى الشرك نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم التبرك بجدران الكعبة وهل يعد شركا أكبر لا أصل لها لا هو شركا أكبر لكنه لا أصل له الكعبة إنما يستلم منها الحجر الأسود والركن اليماني وما عداه لا يستلم ولا يقبل الركن اليماني يستلم ولا يقبل والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه أما الركنان الباقيان فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما ولما رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة نهاه عن ذلك فقال معاوية رضي الله عنه ليس من البيت شيء مهجور قال ابن عباس رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة فقال معاوية رضي الله عنه صدقت فترك استلام الأركان الشام والعراقي تركهما انتثالا لما بلغه من أن سنة الرسول انما هي في الركنين والحكمة في ذلك أن الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم وأما الأركان الباقية فالكعبة قصرت من ناحية الشمال وأخرج منها الحجر لقصور النفقه على قريش لما عادوا بنا الكعبة قصرت النفقه عندهم ف. احتطموا من الكعبة ما يسمى بالحجر ويسمى بالحطيم لأنه احتطم من الكعبة فلا يستلمان ولا يقبلان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام وإن كان من الكعبة فدل على أن الكعبة لا تستلم ولا تقبل إلا ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالكعبة وكان يتعلق بإستارها أو يعلق يتعلق بالباب بالكبير بالكعبة كل هذا من التزيدات عند الجهال هذا من التزيدات عند الجهال نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما ولكنه ليس بالشرك لكنه ليس بالشرك لا يصل إلى حد الشرك إنما يكون هذا غير مشروع قد يكون بدعة السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي سماحتكم بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني وما هي أفضل الكتب في بيان مفردات القرآن القرآن هو كتب مؤلفة في مفردات والغريب ولكن أحسنها فيما أعلم هو مفردات الراغ كتاب جيد مفيد جدا الراغب الأصفهاني هناك الغريب غريب القرآن وغريب السنة قل في مؤلفات في غريب غريب القرآن وغريب السنة نعم أحس الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل محمد بن نصر المروزي هو مصنف كتاب تعظيم قدر الصلاة لا قال أنه أبو الشيخ نعم أحس الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية نعم يقول الإعجاز العلمي وما توصل إليه من حقائق علمية هل يصح أن يفسر بها القرآن ويكون تفسير صحيح أولا تفسيره بالعلم لا هو صحيح ما هو بعلمي هذا إلا إذا قصد به علوم الدنيا فقط علوم الدنيا أما علم اطلاق فلا العلم المطلق هو علم الشريعة أما الصناعات والحرف ومختراعات هذه لا يطلق عليها العلم لأن العلم لفظ العلم لفظ شريفة فلا تطلق على هذه الأشياء ولا يفسر بها القرآن لأنها لأنها أعمال بشرية ونظريات بشرية تختلف وتخطي في كثير فلا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين هذه أوجه التفسير الاربعه هذه أوجه التفسير وكذلك اللغه العربية التي نزل بها القرآن فسر القرآن إما بالقرآن نفسه بالآيات الأخرى وإما بثنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وإما بأقوال الصحابة الذين تتلمدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه تفسير القرآن وإما باقوال التابعين الذين تكلموا على الصحابة ورووا عنهم تفسير القرآن وإما باللغة العربية التي نزل بها القرآن أما النظريات فلا يفسر بها القرآن لأنها تخطي وتصيب وربما تأتي نظرية ثم تأتي نظرية بعدها تكذبها وتبطلها لا حس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يستطيع احد ان يرى الله عز وجل في المنام يستطيع ما هي الا الرؤيا بهواك اذا بغيت تجي هذه الرؤيا هذه من اراده الله سبحانه وتعالى ومن ايات الله يدريها لمن يشاء من عباده فهي بهواك نعم حس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين عدم يقول كيف نجمع بين تدبر القرآن وتفكره وبين تفكره نعم وبين عدم تفسير القرآن بالرأي تدبره على ما جاء في السنة في القرآن بعض وبعض السنة هي أقوال الصحابة أقوال التابعين واللغه العربية تدبره بهذه الأصول تدبره بهذه الأصول والمصادر نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يكون هناك خلاف في حكم تارك الصلاة مع أن جمعا جمع من الصحابة رضي الله عنهم كفر تاركها ومنهم علي بن أبي طالب وعمر الفاروق رضي الله عنهم دون مخالف لهم من الصحابة يا أخي السنة كفرتهم حديث صحيح كفرتهم قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر تك الصلاة رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام العبد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر وفي القرآن إذا سئل اهل النار ما سلككم في سقر ما هو الجواب قالوا لم نكن من المصلين أول جواب يجيبون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يمنعون الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فقرن تارك الصلاة مع هؤلاء ومنهم المكذب بيوم الدين ثم قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين فلو لم يكونوا كفارا لنفعتهم شفاعة الشافعين لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الكافر لا تقبل فيه شفاع يوم القيامه نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر دون الكفر الأكبر المخلد في النار يكونون مبتدعه لا ما هو مبتدعة أنا قال بعض العلماء بعض الأئمة لكنه خطأ لكنه خطأ الأجلة الصحيحة تدل على خطأ هذا القول ما قال به من قال نعم لكن ما هو ما هو, ما هو ما يصل إلى حد الكفر أو أو العدة نعم أحس الله إليكم سمحت الوالد تقول السائلة امرأة قدمت من إفريقيا إلى الرياض قبل أشهر وهي مريضة وإذا ركبت السيارة يشتد مرضها ويؤلمها قلبها عدة أيام والسؤال هل يجب عليها أن تحج بأن تسافر بالطائرة إلى جدة ثم بالسيارة مع اجتداد المرض عليها وإذا كان لا يجب عليها فهل يجوز أن يستنيب أحد أولادها فيحج عنها هذه فيها تفصيل إذا كان يرجى, يرجى زوال ما بها وأن تقدر على الحج في المستقبل فإنها تؤجل الحج إلى أن يزول ما بها تحج بنفسها أما إذا كان لا يرجى المرض مزمن قرر لطبة إنه مرض مزمن ما له علاج ولا يرجى زواله فإنها توكل من يحجعناه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهل تعتبر الزيارة من أعمال الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر من أجلها في صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ويكون القصد للسفر إلى المسجد النبوي للصلاة فيه وتدخل الزيارة تبعا فمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أو كان قادما إليها اللي في المدينة جاء من سفر أو القادم إليها من غير أهل المدينة تحب لهم زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه اما انه يقصد بسفره زياره القبر هذا بدعه ووسيله الى الشرك وايضا هذا لم يشرعه الله لم يشرع الله ان زيارة تكون مع الحج او أنها تابعه للحج ما وقتها موسع يزور قبل الحج يزور بعد الحج يزور في أي شهر الأمر واسع ولله الحمد لا لا ارتباط بالحج نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها يقول ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها وكذلك قال عند قوله تعالى المصباح في زجاجة قال إن المقصود بها فاطمة رضي الله عنها فما رأي سماحتكم؟ فم هذا تفسير الشيعة وعندهم مرحكات أكثر من هذا عندهم مرحكات أكثر من هذا والله الله يعبركم أن تذبحوا مقرأ يقول هذه عائشة يا ليتني كنت ترابا يقول لا يا ليتني كنت ترابيا يعني تابع لعلي أبي تراب وغير ذلك من المؤشكات تحريف كلام الله عز وجل نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل استشكل علي قول وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف يقول استشكل علي قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف فالخلاف على قسمين خلاف خلاف ظهر الدليل فيه مع أحد القولين فلا يجوز لنا إننا نترك ما قام عليه الدليل وناخذ ما خالف الدليل هذا واحد هذا ينكر فيه من أخذ بقول يخالف الدليل ينكر عليه لا قول لأحد مع الدليل ابدا ولا اجتهاد مع النص النوع الثاني القلاف الذي ما ظهر الدليل مع أحد المختلفين كل واحد من القولين محتمل ولم يظهر الدليل مع أحدهما هذا هو الذي لا انكار فيه هذا هو الذي لا انكار فيه لأنه ما ظهر الدليل يحتمل هذا ويحتمل هذا نعم الحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل خرج جيران لنا من بيتهم قبل مدة طويلة واستوطن الجن في هذا البيت فأمرهم لا يقول صلى عليكم وقاموا بالخروج على أطفالنا والتلبس ببعضنا فهل يجوز لنا أن نجعل مسجلا للقرآن في هذا البيت وأن نقرأ فيه وما هي الطريقة الصحيحة في إخراجهم؟ خوف يأخذون المسجل ما ما هو, ما هو بحلها. لكن الاستعمال الورد ذكر استعمال الورد والذكر ما هو المسجل المسجل حديد ما لكن أنت تولد في البيت وتقرأ القرآن أو أحد من أهل البيت يقرأ هذا هو الذي ينفع ينفع الله به أما ينسجل حديد ولا من الجم نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة فالبعض لا يستطيع أن يركع ولا يسجد والبعض الناس لا يستطيع أن يسجد سجودا صحيحا ولا يجد موضعا للسجود فهل يصلوا على قدر استطاعتهم؟ أم ينتظروا حتى تنتهي الصلاة ويخف الزحام ثم يصلوا؟ وهل لله أوجب علينا أن لا نصلي إلا في المسجد الحرام. ما مكة ما فيها مساجد، ما عندها ما يعني ما في حولها فضاء وبر. لا، ما مشج على فصلة ونقول إلا نصلي في المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في الأفطح، ما بينه وبين المسجد الحرام إلا المسافة يسيره عند المعلات. ولم يكن يذهب إلى المسجد الحرام إلا للطواف إلا للطواف وأداء النسك ما صلى في المسجد الحرام إلا صلاة الفجر عندما طاف للوداع عليه الصلاة والسلام واراد السفر الله وسع على المسلمين هم اللي يضيبون على أنفسهم ولا يجوزك تصلي بالإشارة اخرج يا خي الهب للمساجد الأخرى اذهب للمساجد الاخرى وصل فيها نعم لا. لا ضيق على نفس الناس هم الذين شقوا على انفسهم وظنوا ان الانسان ما يجلس الا في المسجد الحرام ولا يصلي الا في المسجد الحرام ولا ولا الحرام كله ولله الحمد كله حكم واحد ما كان داخل الاميال فهو المسجد الحرام تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه الأجور كل ما كان داخل الأميال الله وسع على المسلمين لكنهم يضيقون على أنفسهم نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال وهل ينكر على من قال بخلاف ذلك متى رمي الجمرات قبل الزوال لا يجوز لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص في هذا لأحده انتظر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حتى زالت الشمس فرموا الجمرات وقال خذوا عني مناسككم ولا رخص لأحدا يرمي قبل الزوال إنما هذه أقوال لبعض العلماء عن اجتهاد والاجتهاد إذا خالف الدليل فلا عمرة به فالذي يرمي قبل الزوال في أيام التشريق رميه غير صحيح لانه مخالف لرمي النبي صلى الله عليه وسلم حسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت يقول ما حكم أخذ النقود لأحج عن ميت نعم الحج يحتاج إلى نفقه فأخذها النقود من أجل أن يحج عن الميت يتبلغ بها هذا شيء طيب لا ما سهل نعم حسن الله إليكم الوالد يقول السائل صليت إماما وفي إحدى السجدات لم أضع إحدى يدي على الأرض فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي يقول صليت إماما وفي إحدى السجدات لم أضع إحدى يدي على الأرض فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي ما نديش معنا قوله لم يضع يدي على الأرض يعني اللي صار بينه وبين الأرض فراش وحايل أو أنه كاف يدي كاف يدي ما نزلت لا على فراش ولا على غيره هذا لا يستساغ صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت بالسجود على سبعه اعضاء الوجه الجبهه واشار الى انفه واليدان والركبتان والقدمان فلا بد انه يسجد على سبعه اعضاء فاذا كان رفع يديه ولم يضعهما على الارض لا مباشره ولا من وراء حايل فإنها لا تصح صلاة إلا إن كان هذا لعذر ما يستطيع يضع يده عذر يده ما يعني فيها ألم ومرفوعة فيها كسر ومرفوعة ولا يقدر ينزلها هذا له عذر أما إذا كان له سليم ولا فيه أي آفة ولم يضع يديه فهذا لا تصبح صلاة نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل تقول السائلة النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين تقول النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين هل تصلي وتصوم نعم إذا انقطع عنها الدم في اثناء النفاس قبل الأربعين ورأت النقاء فإنها تغتسل وتصلي وتصوم فإن عاد إليها قبل الأربعين فإنها تجلس وتكمل الأربعين وما صامت وصلت في وقت الصهارة صحيح نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم <تصفيق> يقول كنت مع أصحاب التكفير وعندي بعض الأوراق التي طبعتها من مالهم فماذا أفعل بها هل أحرقها أم ماذا الحمد لله الذي مأنا عليك بالتوبة والرجوع إلى الحق ونسأل الله أن يهدي بقيتهم وأن يردهم من الصواب وأن يهديهم للحق الأوراق أحرقها اتلفا ولكن عليك أيضا عليك أن تدعوهم من التوبة والرجوع عليك أن تدعوهم إلى التوبة والرجوع تبين لهم الخطأ لعل الله أن يهدي من يشاء منهم. نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل من تورط بالقروض الربوية ها؟ من تورط بالقروض الربويه؟ وهو حتى الآن يقصدهم وهو حتى الآن يقصطهم ايه؟ يقول فما الحل الحل ما له حل كان إن كان يبي يسامحونه يضعون عنه الاقساط الربوية وإلا هم سيلزمونه بدفعها وهو الذي ورط نفسه في ذلك نعم كان سأل قبل انه يدخل في التعامل الربوي أما بعد ما تورط ليس له حيلة إلا انهم هم يسمحون عنه ويتوبون إلى الله ويتركون هذا الشيء نعم سلام عليكم سماحة الوالد ورد تأسيرة كثيرة تسأل عن درس الإسبوع القادم الذي يكون بدلا عن الأربعين النووية بعد هذا الحد إن شاء الله هذا الحد إن شاء الله إنتهى سلام عليكم الله تعالى أعلم الله سلام عليكم